يكون المسلم وعنه باق وما كذا رجا حركه ذل ايمان ابد ما غيره رب من ذا يدور على قلبي اخر حيوان فَيَسَلَبُهُ رَبُّهُ بشَيْءٍ مِّمَّا عَلَيْهِ لَمْ يَتَجَرَّأْ عَلَيْهِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ رَبُّكَ لِمَن يَشَاءُ ذُلًّا وَعِزًّا قَالَ تَعَالَى كَمَا كَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبْضَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا عم يُشْرُونَ من هذا شأنه وعظمته حق كثيره من أشرك معه في إبادته من ليس له شيء من ذلك أتبتع بل هو أعجب شيء وأطعه وما كدر القوية الأزيزة حق كثيره من أشرك معه الضعيف الثاني وكذلك ما كدره حق كثيره في قال innahu yamursilu ila qawmihi rasulan wala inzala kitaba bannasabahu ila malaikatihi wala yahsunu min min zumaratihi watabidihi wa tariku musdan wa qadhim ba'idan wa arasa wala kadara hatta kadri iman lamaha kaika asluhu dusnaro wa nafas ma'un wa basaruhu wa iradatuhu wa khiahu ulu wa kutuka وكل امره وتدبيره المرجو منشاء من الكم في بماله او نبا بقدرتي واعالوكا هذه في افاعي عباده من طاعه شوم وماسي فخرجها ان قدرتي ومشيئتي وجعلهم يقلدونني انفسهم ما يشاؤون بدوني ما يشاؤون فيكون في ملكه ما لا يشاؤه ويشاؤه ما لا يق تعال الله عن قول أشباه مجلوس إلي وكبيره وكذلك ما قدره حتى قدرك من قال إنه يعاجب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليك قدرة ولا تأثير له فيه البتا بل هو نفسك إلى الرب جلد جلاله ويؤاجب عبده على فيه لكي وجبره على الفئل أعظم من إكراه المخلوط للمخلوط وإذا كان من المستقر في الفطر والقول أن السيد لو أكره عبده على فئل أو أرجعه إليك ثم عاقبه عليك لكان كبيحا فعادل العابدين وأحكم الحاكمين وأرحم الرائمين كيف يجبر الأبد على فئل لا يكون للأبد في سنء ولا تخفير ولا هو واجب بالاراده هي بل ولا هو في الحكم الفشاء ثم يثاب عليه عقوبه العابد قال الله ان ذاي قولوا وامروا وقوله هذا الشغب من قول اشباح المجوس وقال فتان ما قدروا ان يرود أن انت في بلط في كل مكان وصانه أن ارشد أن يكون مستويا عليه يسأل وليك الكريم الطيب إليه يسأل إليه يسأل الكريم الطيب والامر الصالح يرضاه وتعرج الملائكه وتنزل من ان يدبر الأمر من السماء الى الارض ثم يعرج الملائكه فصانه ان يسواقي على سرير الكون ثم جاءكم في كل مكان لأنكم إنسان بلغيركم من الحيوان أن يكون هناك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a barkammu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina a wannan yammaci na talata dare Laraba yau 28 ga watan Jumada sani hijral manzubi sallallahu alaihi wa alihi sallama bin 1439 wanda kuma yake daidai da 6 a wanda muke karatu a cikin littafin da mai suna Ad-da'u wal-dawa ko kuma Al-jawabu al-kafi limas'alah 'an ad-dawa'i ash-shafi. Wallafar shaiku malamin nan Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah. A wanda shine darasinmu na 190 a ba mushe ba muna magana ko mallin yana muna magana akan abin da ya shafi sa'atu dhann billah wato muna nazato ga Allah subhanahu wata'ala wanda yana daga cikin manyan jinubai eh wannan ah muna nazato ga Allah subhanahu wata'ala ya da barin sifofin sa na kamala wadanda ya sifanta kansa da su a cikin littafin sa mai tsarki da kuma sunnar Annabi sallallahu alaihi wa cewa Allah subhanahu wa shine kadai zai yi bayanin sifofin kansa sai kuma abin da ya sanar da wa sallama isa ya bayyana sifofin Allah da Allah da saboda kwayana daga cikin kyautata zato ga Allah subhanahu wata'ala da girbama shi yadda ya cancanta girbama shine mutum ya tabbatarwa Allah subhanahu wata'ala sifofin sa na kamala ya tabbatar da sunayensa mafiya mafiya ya bautawa da abin da waɗannan sifofin da waɗannan sunayen suke hukuntawa wannan shi ne abin da yake wajibi akan kowanne gome ne yayi dangane da sunayen Allah da sifofin mala yake cewa kuma kadar Allah hatta qadarihi man ya bada ma huwai garehu min ma la yakduru ala khalqi a'faifi hayawan wa asgharihi mala yake bai girmama Allah ba yadda ya kamata a girmama shi yadda ya cancanta a girmama shi wanda duk zai bauta ma wani tare da Allah wanda da zai bauta wa kuma bayin mafi ra'unin wata dabba ko mafi kasdanci baye da iko yayin halitta koda komun kankanta halittar kuwa kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fata ayyata tagabata ya ayuha an nasu zuri ba masalun fasabiula ya ku mutane an bayar da misali ku saurare shi innal ladhina yad'un min dunillahi la yakhluqu zubaban walau ijtama'u la ba Allah ba kuke kiransu ba Allah ba ba za su iya haditta koda da kide da kuda ba wala wajta ma uda hu kuda ko za su tare dage akan wa yaslubu zubabu shay alla idan kuma har kuda iya dauke musu wani abu saukakan wani abu nasu to ba za su iya faɗi wannan da wanda yake neman da wanda ake neman dukkan yaro ne Allah ce ma qadarullah hatta qadrihi innalaha la qawiyyun aziz lalle basu girma Allah bai yarda ya karfi ne kuma gagaraba don shi sa ya canje ta girma ba ba zai iya halittar koda kuda ba وإن سلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر على استقابه منه اذن kuma kudan zai iya dauke masa wani abu wanda yake tare da shi ko bazai iya kwato وما قدر الله حق قدره والأرض مطويات والأرض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بامين سبحانه وتعالى امال شنو koda Allah yake وما قدر الله حق قدره بسغير بما الله yadda ya cancanta a girmama shi ba wal ardu jami'an qabdathu alhalik asada ba dai jam'an sace yawal qiyamati rana gobar qiyama was samawati maqwiyaatu bi aminin sambayuka anade suke amin sa nadama kuma ya halkaka gaban abinda suke hada shi da وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته بل ليس له شيء من ذلك البتع ما لن يتشي بيقرم مألاب يبدي تنشنت أقرم ماشي من هذا شأنه وان دون شيني أشأن ننسع وعظمته وان اتشي قرم مانسع شيني الله سبحانه وتعالى بيقرم ماشي بمن أشرك معه في عبادته وان دوزي حق الله دون وجنبه ترسع malaysa lahu shay'un min zalika albatta wanda ba shi da kowanne irin abu bai mallaki kowanne irin abu ba gaba daya bal huwa a'jazu shay'in wa a'wafu bal kashikin mahalittun Allah yafi komai gajiyawa yafi komai rauni wanda zai bauta ma wata dabba ko wanda zai bauta ma wata wata wani tsiro ko wata gunki ko gunki laka da da ko ya bauta ma wata taswira ko wasu konkwamai wadanda ba su da komai na mulki yake da mulki wanda zai bauta ma irin wadannan Allah yadda ya cancanta a girbama shi ba fa ma qadara al-qawiyyal aziza haqa qadrihi man asharaka ma'ahu dha'ifan zalil wanda ya hada shi ya bauta ma wani wanda yake bai rauni kaskantacce tare da Allah to babu shakka wannan bai girma ba Allah yadda ya cancanta girma ba shi ba ba ne yake wa kazalika kama qadar allah hatta qadrihi man qala innahu lam yursil ilahan kimiya rasulah aka nan wanda zai ce allah bai aika da manzo zuwa ga halittar girma ba Allah cewa allah bai aika wala anzala kitaba fi saukar da wani littafi ba bal nasabahu ila ma la yaqubihi ya jingina Allah zuwa ga abin da bai dace da Allah ba wala ya hukumu minhu abita bai tabata jingina wa Allah ba min ihmali saltihi wa tafihim wa tafihim nace wa Allah yayi ya alce su ba dan wani abu muhimmi ba sai dan wasa babu shakkar wanda duk zai wana kudurin to bai girmama Allah yake cancantar girmama shi ba dukkan wadanda ba su yi imani da Annabawa ba masu bauta akan wata hangya ba ta ba kamar musalkalla baba da majusawa da bakutawa wadanda duk suke bautar wani abu ba Allah ba a aji da, da su Allah bai aikawo da wani ba wani manzo da Allah ya tabai kowa ballatana har ya saukar da wani littafi ga wannan manzan wanda ita ce ake da su saboda su a gurin su ubangi subhanahu wata'ala wanda ya halicci samai da kasa da abin da yake cikin yi wannan halitta da wata manufa ba mutane ya halicci aljannu ya halicci yake kasa da sama haka nan ba da wata haka kawai yayi su a rayu a banza a mutu a banza amma babu wata rana da za a tashi ayi hisabi a saka wanda mutumin a saka ba wanda ba na kurai wannan wato Allah yayin halitta na du'a wanda zai riga wannan kudirin to bai girma ba Allah ya yi wataala bai yi wadannan halittu da muke gadi da halitta mu mun kan mu haka nan dan kazo duniya karayu ka mutu shikenan an gama labarin babu komai abin da zai biyo baya ko da yake da wannan kudurin bai girma ma Allah ba Allah subhanahu wata'ala ya siffanta bayinsa muminai da cewa wadanda su ne waya tafakkaru na fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha bāṭilan wa subḥānaka faqina 'adhāban nār da sike tinani game da hadittan samai da ai ki ya tabbata gare ka wato Allah ya tsartarka a ce a cikin ayyukansa akwai wani abin da yake yin shi haka nan banza banza babu wani dalili babu wata hikima ubangiji baya wannan idan da har Zaa ka za jingina maka cewa ayyukan da kake yi ban ya banye da kai kake ganin shi ban ya banye a rayuwarka duk babu shakkar an jingina maka tawaya kuma an maka kalma ta kai al'amarin ka da'a a shiriri ta yake a shirbe yake kana yin abu ka sa baka ba an danka ka ka shaci ka kawo kayan aiki ka kawo magina ayyuge gine ka tafara gine ka dauki lokaci kana wannan aikin amma an tambaye me yasa kake wannan ginin meye manufarka kace baba da wata manufa a cikin ginsa wallahi aka kawai in ka zama za kuma ka saba indoza ka ka rusa kayanka kuma goma ka kuma yin wani abu shakka duk mutumin da aka jingina ma wannan an jingina masa wani abu na rashin hankali na rashin na tawaya a tunani to ya za a jingina wa Allah subhanahu wataala irin wannan a ce ubangiji yayi sama da ƙasa da abinda suka kunsa na manyan halittu na Allah ace da Allah yayin su Abasan kawa idan wasa kamar idan kasan yaro zai yi gidan wasa akan yashi ayi gida ayi gida ayi dakuna ayi gareji ayi tsakar gida kuma da ya shake tashi tattaki kayan sa ya babbaki kasar ah babba kuma ya zo ya Allah ce a fahisitum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaida turja'un sutana Allahul malikul hak kuma sanman a banza buka da ci ko bazaku dawo ku same mu ba Allah mai mulki ya ya da yake yi shi haka nan eh ya sake shi ba ba tare da ya ubarce shi ko ya hada shi ba asabul insan ayut rakasuda laje dan adam yana samman abin shi haka nan sakakai ba tare da umarni ba tare da haddi ba ba za ta yi ba saboda ayyukan Allah cikakke suke da hikima daga cikin manyan manyan ko mafi daukakan surayen Allah alhakimu alhakimu shine wanda yake yin abu da hikima yake ba ta sai yake yin abubuwa bayan abin da babu yake ba cikin sa to wadanda za su rika daukan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yayi haka nan kai da Sulayyu subutu babu wani hisabi rayuwar duniya ita ce kawai rayuwar da take tare da su bayan ta babu wata rayuwa bana yace wala qadara muhaqqata qadarihi man nafaha ta'ita asma'ihi alhusna wa sifatihi alula ula haka nan wanda yake korewa Allah hakikanin ma'anonin sudayansa bafi kyau da sifofin sa bafi daukaka ya kore hakikanin ma'anonin su to babu shakka wannan bai girma ba Allah yanda ya cancanta girma bashi ba fa nafasan wa basarahu ya wa Allah jin sa da ganin wa iradatahu yaquli wa iradasa wa ikhtiyaruhu yaquli wa allah zabinsa wa uluhu wa fuquqa khalqihi yaquli wa allah dawkatasa abisa hadittunsa wa kalamahu yaquli wa allah maganarsa wa taklima hu liman syaa min khalqihi bima yurid yaquli wa allah yayi magana da wanda yaga dama da cikin halittarsa da abin da أو لفاع عضو قدرته وتألقها بأفعال عباده ويقول قميور قدرسا دا اينهن راتيتا دا ايوكا مباعي سا من طاعتهم ومعاصيهم ندق دا أسو دسابانسو فأخرجها عن قدرته ومشيئته يفتردو أن ايوكا ناسو دا ايوكا الله دا قنم دامانسا دا وخلقه دهلتسا دا وَجَعَلَهُمْ يَخْلُقُونَ لِأَنفُسِهِمْ مَا يَشَاؤُونَ بِدُونِ مَشِيئَةِ الرَّبِّ يان ساني هاريتو سيكي حدتار ابيندوشي كاداما با كاولنসু بارتاره دا ماشيئان دامر اوبانجي با فايقولو في ملكيي ما نا يشاءو يا زمانا ا cikin mulkin sa an samu abinda Allah ما نا يقول كو ابينده بيغدا ابينده wato Yesu kuma abinda yake su da zai faru ba Ta'ala Allah hu kulli asma'il ladusul uwa kubira Allah ya daukaka daga maganganun masu kama da majusa ba daukaka mai girma anan malam yana magana ne akan wata aqida wacce ita ma ta fansama a wasu a cikin musulmi har aka samu cikin malama waɗanda suna ba kariya da rubuce ta jayayya iri iri ta cewa Allah subhanahu wata'ala yana da sunaye amma sunayen nan ba su da wata ma'ana ta haqiqa saboda Allah as-sami'u ne al-alimu ne al-basiru ne amma wadannan sunayen duka ba su da wasu ma'ana a karkashinsu bazai ace as-sami'u bisamti bisam'ihi ko al-alimu bi'ilmihi ko al-basiru bibasarihi bazai ace ko al-qadiru biqudratihi sayi kai abin shi ne mai ji ne mai gari ne amma bazai ace yana ji gani ba da ilimi ba da kudura da irada da waɗannan sifofi to kamar an al qudamau muta'addidu wato an ce al-allodina wato kamar wani abu da ya siffanta da shi wani abu ne da ban ba shi ba saboda akai suka kore wa Allah subhanahu wata'ala haƙiƙanin sunayensa da ده ma'anonensa sifofinsa kike tabbatar da sunayen ba tare da tabbatar da ma'anar sunan ba don haka su a wajen su babu bambanci tsakanin As-Sami'u da Al-Hakim duk abu ɗe eh duk abunde su audansa su da yane kai da suke nuna zati guda daya amma ba su da wata ma'ana a karkashin wannan akidar gidace ta mu'tazila mu'tazilawa wadanda suke fifita tunanin hankalinsu akan abin da da manzon sa suke bayane Alkur'ani sauraka suka korewa Allah a da'ifu asma'ihi haka kuma ani asma'illahi wa sifatihi shi ne Babu syakha dua anda sebeg rumbu Miwannan aqidan Tobe gilwama Allah Inde chan-chanta gilwama Ashubha Duh minyakuri wa Allah subhanahu wa ta'ala Hakika ninsuna Yang sama dawkaka Dasifu fin samafia Sunah yang sama fia kaw Dasifu fin samafia dawkaka Che yakuri wa Allah jinsa Yakuri wa Allah ganinsa Yakuri wa Allah irada Yakuri wa Allah zahabinsa ce Allah bai da zabi ya korewa Allah ulumin safauka cewa Allah bai daukaka a bisa halittarsa Nunsani don sani cewa ubangije subhanahu wataala a yi da al alqur'ani ya tabbatar da ulumin sa ya tabbatar da cewa saba yake da halittarsa ba gauraye yake da halitta saba ba cha da su ya daukaka daukaka ta zati ya daukaka daukaka ta sifa ya daukaka daukaka ta mulki ta iko ta isa ubangiji ya dauka ka dukkan wani nau'i na dauka ka ubangiji yayi wannan dauka ka waka ne ce subbihisma rabbikal a'la huwa huwal aliyyul aziz a'rifu bil dawsakine zatan wa qadaran wa qaharan dukkan wani da dauka ka ubangiji ya sifanta ita sauraka ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta kansa da وإذا هيتمور أرأنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نزيل وبنجي سواء نوة تعالى ياسف انت كانسد من في السماء والليك سماء في أنم بما أنا على في تنزوان ما أنا على من في السماء أي من على السماء والليك أو ككأ سماء فرعون ينجى ولا, ولا أسلبنكم في جذوع نخل dan tire ko a cikin fi'adan bi mana alazi so in من ko السماء a'adinto man على saba ayman ala sama ubangiji subhanahu wata'ala ya daukar ka a bisa al'arsh al'arshin sa kamar yanda yake cewa ar-rahmanu ala al'arshi stawa sabastawa ala al'arsh alame mai ta wannan ayar har wadansu bakwai shi alqur'ani gura dukkan wata ayar da ta zo tike magana saukar da alqur'ani saukarwa tana nuna abin ne a sama aka sauko da shi ƙasa maganar alqur'ani maganar Allah ce saka ubanji suhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani daga sama zuwa ƙasa saka wanda yana tanfatar da ulumin Allah subhanahu wa ta'ala taukaka sa a sama Allah ce zuwa gare shi ne al-karimu al-tayyib kalmawiyi ba su dadi suke hawa suke tafiya ta arudul malaikatu war-ruhu ilayhi walaiku da annabi da malaikatu jibrilu ta'urun suna hawa zuwa gare shi sauraka ayoyi da yawa ba kadan ba a cikin alkurani suna tafitar da uluhi Allah subhanahu wata'ala sauraka korewa Allah subhanahu wata'ala udu kore masu sifa Wani ya riga ganin cewa duk ne za a riga magana holuwallah akwai darran ransa ba ciye ki waya na magana cewa Allah ya daukar ka a bisa al'arshin sa ransa sai ya baci kamar ba kana fadar abin da Allah ya fada ba ne wa yake batawa wa yake fushi da shi yana fushi da wa yana fushi da Allah da ya da kake fadar abin da Allah ya fada saboda abin da ya fada yana so in baya so a fada ba sai fada ba saboda ka idan mutun yana jin damuwa ko yana jin haushin an maimaita abinda Allah ya fada a littafin sa a gurare da yawa a alkur'ani sun annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi a cikin sunnarsa in yana jin haushi sai ya shafe waɗannan ayoyin duka a daida karanta su a sallah a daida karanta su a barkaratu ba da ta duk ya bi su ya cicire su daga kirajansu gaba daya wani ba a kawo ne in wani za dora masa a daina jin yana cewa an rahmaru alal ashis tawa da akan Allah ya fada abu kai ba ka fada ce an wuce nan Allah kike wa an wuce da za a wuce a ga wani abu alkur'ani ya tabbatar da shi waye kace yanzu an wuce nan magana tattalin arziki ana magana yadda za a samu economy ke yau ana hawka ne kai wannan mutun da hankalinka a ce ga abin da Allah yake faɗa wannan duk abin da kake so a tattauna na magangan tattalin arziki tabarbarewar da yunwa da kashe-kashe da waiwai wannan duk abin ne nan na duniya daga karubawa ya mutu shikenan duk kowannan wannan abu duka ya kare shi a basar in yafi kowa an jiki a duniya da zarar aka ce yau Allah ya zare ransa shikenan fa wannan aqidar da yake rigima akan ita ce za ta tsyeshi a cikin kabari a tambaye shi marabbuka wannan tambayoyin za a masa to kaga a ce wai wani yaro kaga ni to an zo wani zamani da an wuce wannan ina gan me hankali bai kamata ya ka wannan arayinsa ba saboda ka abinda yana san bayinsa su sanda wannan kuma jin ɗuluwun ubangiji wato jin daukakar ubangiji da halarto da sunayensa da sifofinsa a cikin zuciya shi su yake cike karawan ba wa ubangiji kasancewa wa kake bautawa kasancewa a halin wa kake amma aka cire wa mutane jin girman ubangiji aka sa musu jin girman tattalin arziki babu shakka ba su shiga cikin nadawu ba domin aka raba ka da Allah to arzikin naka ma ba zai ba eh daga ina arzukin Allah yake zuwa ba daga sama ba inda ba kaso a faɗa Allah yana yana sama Allah ceewa wafi sama'i rizqukum wa ma tu'adun eh daga ina Allah yake zuwa kuma daga sama ba to shine annabawa yake cewa duk wanda zai korewa giran wanda zai korewa Allah maganarsa ko yana magana da wanda yake dama san da yake dama Allah yana ya sifanta da sifar makana sifar magana siface takamala siface takamala ba siface ta naka saba cewa wanda yana magana to an sifanta shi da sifar kamala duk abinda kuma za a ce siface fi cancanta aula biha sayyid salallahu alaihi wa sallam yasu ba magana da su baya iya nuna musu wata hanya ashe kaka sifar kalam magana lokacin da annabi ibrahim alayhisalam yarusa goma kan mutanen sa da suke bauta musu da suka dawo suka ce waye ya musu manfa'a al hadhabi ala hadina minahu labin Allah dini waye yarusa mana allolin mu lalle bubu mutun ne wannan yarusa musu yarusa allol lalle bubu ne qalu sami'na fatan ina yawan fata su duk da aka zauna sai sai soki allolun nan wai shi sudan shi ibrahim wai dan relu mayo ma wai wadiyar ru ne wai shi ibrahim ku ko a gurin ku yaro ne suran shi ibrahim amma a gurin inna ibrahima kana ummatan kana tallilillahi hadifa wala yakun ko a gurin amma a gurin Allah ummatan kace fa atu be ala ayyuna sai ya alumma ya shadu aje akawo shi gaban mutane dan su ga irin kuwar da za'ai masa kuma su shaida aje daga bakin sa shi da y haka karo an ta fa'alta hada bi alihatina ya ibrahim me yace qalaban fa'aluhu kabiruhum sauraka shi yayi mamaki su bakwai amma ku tambaye su in suna magana wannan ishe ne mahallo shayin fasaluhu kun kawo su sauraka su da kansu sun san ba sa magana to mun ba sa magana yake kuma bauta musu ashe kaga tabbatarwa da mahalicci magana tabbata masa da a inda yake so ga wanda yake da abin da yake shi ne kamalar kamalar idan bashi da ikon magana a sarda yake a inda yake so ko ga wanda yake so ko ga abin da yake so to bai zamai kamala ba kun zo radio tana magana amma bawo saka take so sarda mai ta tai ga ga kamala ba ce magana saboda saboda da ikhtiyar a cikin maganarta sannan ba abinda take so za ta faɗa ba abinda shi ne sauraka kana kunnawa kaji tashar da ana faɗar ana bayanin abinda ba shi kike so ba za ka canza sauraka kaga ita radio anan sai da kai da ita ba ta da ikon ta tsabbata a wani yada yi guda daya koda ko baka so goma Allah subhanahu wata'ala sai face ta kamala ga haluki ma a ce kana magana san da kaga dama in kaso kai magana kai magana in kaso kai shiru kai shiru in kaso ka fada abin da kake so ka fada wannan sifa ce ta kamala ubunka a ce kai ba sarda kake so kake magana ba sannan kun za kai magana ba da yadda kake ko kuma za kai magana da wanda kake so sifa ce ta n kasa inda a samu tana a same ka haka to dukkan wata sifa ta kamala ubangi shi shefu cancanta walillahil matalu alaa la dukkan wata sifa mafi daukaka to Allah shi ya fi cancanta da ita doka Allah yana magana a inda yake so ga wanda yake so a san da yake so kuma da da yake so shi ta ubangi ahlus sunna da sun tabbatar so, da wannan amma mu uce kina da wadanda suka dan tsakuri wannan abin aqidarsu sun kore wannan in Allah ba zai yi magana ba saboda magana halitta ce sauci ne Allah kuma ba zai ce yana da sauci ba kace yana da sauci to yana da harufa sautin nasa akwai harufa alif ba'un ta'u wadannan duk makhlukai ne Allah kuma ba maluki bane doka Allah baya magana waye maganar Allah suka ci al magana da Allah yana san magana a cikin wata bishiya sai Annabi Musa ya riƙa jin tana magana da Allah ya halitta a cikinta bishiyar shi take kai illa ana fa abudun wa atimi as-salati lihun bishiya Annabi illa ana wo kai bishiya tace so ka bauta mata ba annaban Allah ba kuma bishiya tace ita bishiya tace ita la ilaha illa mallan yake gonfasar su ba su wucin aqida yake cewa haka nan bai girma ba Allah yanda ya cece ta girma ba shi ba wanda zai kore wa Allah maganarsa da kuma wato yin magana ga wanda ya gada dan suna cewa annabi Musa ba shine wato ba Allah ba Allah ya ji ba bishiya ya ji sai yasa wasu ma masu tunu akidansu suka faki a bayan wannan wannan gurguntawidi ba ba inda Allah ya ce bishiya ce tai magana ما عند الله يقوله إنه ما قنا النبي موسى عليه السلام هذا ما زلتنا كيف سعر ينا جنجي ما قنا الزوال كان سعر وكلم الله موسى تكليما إذ ناداه ربه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس توا هذا أبنجزن سشي يكراش ألا شي ما قنا باب إندي ألا إذ نادته الشجرة هو كلمته الشجرة so amma in ka zo ka ce a bishiya ce te magana to ina ka samu tun da dai baka nan akai magana da shi ko akwai wanda yana nan akai magana da shi da zai ba mu shaida cewa babu wani annabi kuma da de, ya faɗa haka shi annabi Musa bai faɗa ba bai be ce bishiya ce te magana da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo bai ga ya mana cewa a kakuji ina karanta alqur'ani ana cewa wa kallamallahu ku dauka Allah ne mai magana a bishiya ce annabi bai wannan tawidir ba to ina ka samu wannan kowa saboda akorewa Allah magana to da suka faki da wancan tawili sai kuma wasu masu muminar aqida sai suka suka shiga karkashin wannan mugun tawili nasu sai suka ce to idan har bishiya za ta ce inni anallahu to mutum in ya tumba tsaye zikiri yayin zikire wusuli zai iya cewa anallahu kace saboda zikiri bishiya ta ta ce anallahu saboda ubangije yayi tajalli a jikin ta to dan menene ai mutun yafi bishiya suka ce ai mutun yafi bishiya a daraja danne shi idan ya juku da ambatan Allah da bautar Allah ba zai kai matsayin da zai ce inni an Allahu ba sai suka fake da wannan sai kawai mutun ya shata mai karu sai ya ce an Allahu an Allahu Sai a ce a sula masa ido yana cewa shi Allah ne a ce ai bi lisanil hali yake magana ubangiji ne ya tajalli akan harshen sa yake magana da harshen ubangiji Allah ne yake magana a cikin sa ba shi ne yake magana saboda ka wasu kai ta shiqinci sai da su ga dama to idan aka samu wannan shiqiyanci shine daga wancan tawilun wancan da mu'tazila suka yi da wadanda suka bi hanyar asha'ira saye zaman an faki kuma wasu daga cikin gurbataɗɗun sufaye bulatu sufiyya su gurbataɗɗun sufaye su suka faki da wannan suke cewa mutum in yayi busuli ya kai wani mataki zai iya cewa shi Allah ne zai iya cewa shi Allah ne wai daga la ilaha illa huwa ga koma la ilaha illa anta ya da la ilaha illa ana la ilaha illa huwa Allah yayi nisa da shi yana yana magana da Allah ne magana ta daga gaibi to idan ya kara sama yai tariki yai tariki ya hawu ya hawu ya hawu yai saba to sai ya fara gano Allah da kuma to ya dawo yanzu da shi yake magana kai sai la ilaha illa anta yaga Allah kenan to idan ya kara gabe ya kara ana to suka ce wannan shine tauhidul khassatul khassa akwai tauhidul amma shine la tawhidin an tubarkalla su kuma la ilaha illa anta sai kuma tauhidu khasatil khassa sura ta ayantu barkalla ma a da sunna malaman su sun nace da ya karwata akida to akwai abinda ake so a haifar a karkashin ta in aka batta ba tare da an yi martani akanta ba to wata rana zaka ga wasu sun zo sun fake karkashin ta suna gina ko kuma miyar kudararsa da latayarta da ayyukan bayinsa abinda ake nufi a nan duk ayyukan da muke yi masu kyau da mari kyau halittar Allah ce da mu da aikinmu duk Allah ne ya halice mu babu wani abin da kake yi ba halittar Allah ba saboda haka in kai kirki kai halitta sani aikin kirkin da kai ma Allah ne ya halice shi in kai aikin banza wannan aike shi Allah ya halice shi Saboda ka babu abinda bawa yake yi ba halittar Allah ba. Sannan kuma duk abinda bawa zai gudanar zai gudanar shi ne karkashin mashi'ar Allah. In Allah bai ga dama ba abu ba zai gudanar ba. Saboda kowa da cewa bayin yayi halitta ya halittu dan adam ya ba shi tashi mashi'a. Wato ya rura masa hajiyoyi guda biyu wa adainahu najjayi yana rura masa hajiyoyi guda biyu ga mai ko sai Allah ya bashi mashi'a tayi zabi wanda ko zabi wanda shine fa ban sha'a fadiyo ummi fa ban sha'a kaza ta tabbatarwo da mutum mashi'a yana da dama ya zabi imani yana sai ya ibadi yana da baya ya zabi kafirci yana sai ya zabi kafirci amma mashi'ar sa gaba imani ko kuma tayi kafirci tana karkashin mashi'ar ne Allah ya bashi wannan in ya ni ga dama sai kamar mala'iku daga su mala'iku babu maganar shi kafirci kawai tafiya abu ɗeye ne kawai dan Allah ya ga dama sai kowa kamar mala'ika zaka kai laya sunan Allah ma'amara huwaye ba luna bai ubaru dan Allah ya ga dama sai sai sai yi mu kamar dabbobi babu maganar umarni ko hade akan mu so raka ubangi ji subhanahu wata'ala ya bamu ya bamu iya gurgudan abinda zamu ci musha'i rayu amma bai bamu abinda zamu iya bambance alheri da sharri ba to sai Allah bai ga dama yay haka ba sai dan adam da mutun da aljan sai ya basu wani tashi ya ga ya basu damar su zaba baman bi man sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Shugawanda yaga dama daga cikin ku ya kafa hanya to tar mikakkiya amma ba ku kike ganin dama ba sai abinda Allah ya gada. Saboda kawai wanda ita ce akida kalal sunna suna tabbatarwa da Allah hadithar dukkan ayyuka baye wallahu khalaqa ku suna tabbatar da wannan suna cewa kuma dukkan abinda baye suke baya fitar daga karkashin mashi'ar ubanki baya tsafata daga karkashin mashi'ar ubanki saboda ko me daida da kaza kai yana yana karkashin kudarin ubanki la yakulu fi bulki lahi illa ma sha abinda ba zai kasance a mulkinsa ya ga kasance dole ya kasance babu wanda yasa ya hada ya hada wanda abu faruwa wanda suka fitar da kuma mu kudratilla cewa hukum Allah bai race da ayyukan bani ba wato mutane su suke halitta ayyukan kansu da kansu waye da ni da su tsare kake Allah daga zalunci suka ce ta yaya zai halicci ba zai haka kansa da kansa shi babu mashi'ar Allah yake wannan jinjinawa Allah gazawa ne cewa wani abu yana faruwa a cikin karkashin mulkin sa ba tare da mashi'ar sa ba ba tare da yardar sa ba ba tare da ganin damarsa ba wanda duk zai jinjinawa Allah wanda to ya rage wa Allah karfin mulkin sa mulkin bayi ba abin da yake a garin nan da yadda sheke faruwa ba akwai abin da ya yadda ai akwai abin da ba yadda ai ba kuma ai ada ai saboda saboda mulkin sa haka yake ba zai iya ba zai ba Allah ba haka yake ya bashi dama yayi wannan abin nan yanda hannu yake yi waye yake Allah ne yake motsa musu inda kafa yake idan da kwakwalwa yake wa ya bashi kwakwalwa da take aiki Allah ne abu kuma kifaruwa saboda ya ya cire wannan istifa'a din da ya bashi wannan iko da wa ja'alahu wa ja'alhum wa ja'alhum yakhluquna li anfusihim ma yasha'una bidun mashiatir rabb kace mutane su abinda suka ga dama da mashi'ar ubangiji ba sayaqulu fi bulkihi bala yashau wa in sha'u bala yakunu sai kasance abinda Allah bai ga dama ba ya a mulkinsa kuma a Allah ya ga damar faruwar abu kuma a cikin mulkinsa wanda kuma wannan Allah ya daukaka gaban wannan wannan kauli ne majusawa ba kauli ne na bana yace wa kadalika ma qadar Allah ma qadara hu hakka qadarihi man qala innahu yu'aqibu 'abduhu 'ala ma la yafa'alu al-'abdu wala lahu 'alayhi qudratun wala ta'thira lahu fihi al-batta wata aqida ta farko ita ce ake cewa aqidar al na cewa ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ayyuka bayansa kowa shi yake ganin har da kai wasu ma sun sun yi hulubi sun mutce iyaka suna korewa Allah ilimi suna cewa abin ma sai ya faru Allah yake sanin ya faru wato Allah bai san abinda wane zai yi ba sai bayan ya yi yake sanin gaba wannan din ina Allah jahilci ne tabbatarwa da Allah wannan sifa kafirci ne to sai kuma wani bangare guda aka samu su kuma jabariyyah so kuma ba su gadin cewa bashi da wata mashi'a bashi da katabus kawai duk abinda yayi kawai ubangiji ne ya tursasa shi yay wannan abu da zabi suna kwatanta dan da ganyen itaciya da iska cikin kadaici da iska bashi da wani zabi in ta motsa ta tsaya da kudu ya kada kudu arewa kada arewa in ya tsaya chak shi wa tsaya chak wanda shine iska abinda shine ganye a cikin goguwa ko cikin iska to suka ce haka wai dan adabi ba shi da wani katabus in ga mutun yana sallah Allah ne ya ranka fashi da karfin zuya yake sallar in ga ganshi yana zina ce zina ce Allah ne ya dan kwafashi da karfi yake wannan in sata yake Allah ne waɗanda su ne kuma aljabariya su sun yi hannu riga da waɗancan waɗancan sun kurewa Allah kaddararsa waɗannan kuma su dauki gabaɗaya komai sun jingina shiruwa ga aikin Allah sun kurewa bawa mushiarsa suka ce ubangiji sheke komai wai saboda idan aka yadda cewa bawa yana yin wani abu da karantan sa to sun tabbatar da wani mahalicci tare da Allah kenan bawa ya halice aikin kansa saboda ka shima ya zama an salihu tare da Allah saboda ka kai a ce Allah ne kawai yake komai ita ma wannan akidar wasu gurbatattu gurbatattun sufaye sun fage ta karkashin ta saboda ta suke cewa la ilaha illallah kace la ilaha illallah to duk wanda ya fara la ilaha illallah to zai shiga zai saboda ka in ka ganshi yana sharriya ce ba shine ba in ka ganshi yana lalata duk abin da ka ganshi kawai lafa ga haqiqa saboda yana asa izagin Allah zasu iya zagin manzan Allah zasu iya zagin Allah zasu iya yin fitsari akan alkur'ani saboda su a gurin su ba su suke yi ba kun gane to abinda ba kai kai ba ai kage ba za a zargake ka akai ba sauraka su a gurin su sun sun kai ga haqiqa cewa la fa'ila illa Allah babu mai yi sai Allah sauraka duk abinda suka yi kai ne suka yi ba in Allah ya Abu Bab mai cewa dan me yayi duwan fashekiyancin da zaka ga suna yi a cikin abin da ya shafakin Allah ne ba a hakkin su ba za a yi haka ba eh idan ka muka share shi da mali kace la fa'ila illallah ba haqiqa ba ko bai ya dawo ya a komai kai haqiqa mun waru abunashi ne kazo ya tara ya ajimota sakacin da mata wuta ya juyo ka tilafa ila illallah Allah ne ba ni bane eh bade idaba kuma a haqqin babu bayi to shi ne a nan ma da yake cewa wa kadalika ma qadar Allah ma qadara hu hakka qadari himanka la inna hu yu'atibu 'abduhu 'ala ma la ya'falu al-'abd haka nan bai girmama Allah ba yadda ya cancanta a girmama shi wanda zai ce Allah yana yi wa babansa hukuma bal huwa nafsuhu fi'li ar-rabb jalla jalaluhu cewa wannan aikin ubangi ce shi karan kansa fa yo a'thibu 'abdahu ala fi'lihi huwa subhanahu alladhi jabara al-'abda alayhi saboda kai sai Allah yayawa bawa uquba akan aikin dabawa wato akan aikin da ya tilasta bawa wa jabruhu ala fi'li a'zamu min ikrahi ki la zaba ba yayi abin da karfin siya yafi muni sabo sama da ace ba maluki ne ki la sama wani maluki an san cewa idan wani ya ki la sama wani yayi wani abu bai cancanta masa hukuma ba shi ya ki la sama sai yayi kowa ya zo masa hukuma akan wannan bai cancanta to ina kuma ga Allah kace ya ki la sama bawan sai yin abu kuma kace yayi masa hukuma akan wannan so dan kaga yana da mudu kware da gaske kuma yana kore da adalci ubangiji wanda baya kama bawa da laifin da ba shi yayi ba koda dan ku koda dan uwansa ne maluki yaji da cewa as-sayyid gaba lau akra abu dawo ala fil da zai tilas baba wannan aikin au aljahu ilai ko ya batsa masa sai yayi wannan aikin sunma akabahu alai sannan kuma yazo yayi masa hukuma dan yayi laka nabihan to da warhamur rahimina mab fi tawseem ما to sahi كيف allah kaifa على al abda ala fi iltazi tilastawa bawa ai aikata wani aiki la yakunu al abdi fihi sun'u wala ta'sirun ya zamba wannan ba ya da wani abu da nashi da kansa a cikin ko wani tasiri wala ho wato bi iradaci ko ba da irada walahu wa fa'alahu albatta ba ma shi yayi bakwatakwata kuma tibu alai hukumat alabad fa naju kaba ba wannan ya masa hukunta har الله Allah ذلك zai yarda ta'ala allah an zalika uluw wa kabira allah ya dauka gabarun wannan dauka mai girma wa qaulu haula shar min aqwali ashbah mu wa allah na tursa sawa bayin shi wani tabu muni saboda maganar wadancan da suke cewa bai su suke da alqadariyya da aljabarriya ma qadarullah akat kadrihi basu girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba a zamu tsaya anan a ai hakuri wannan karan ba zamu samu mai karatu gaba ta bi ba haka karatu na gaba insha Allah Abdullah Mukaffa da na daidai Allah ba mulada Abdullah Mukaina mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina